111. أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 112. ومن يكسر إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغمبه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم صارفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إِلَّا أنفسهم وما يض ك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.